في الكلام على قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وعلى قراءة الجمهور بكاف عبده بفتح العين وسكون الباء بإفراد العبد والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم كقوله فسيكفيكهم الله وقوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله الآية وأما على قراءة حمزة والكسائي عباده بكسر العين وفتح الباء بعدها ألف على أنه جمع عبد فالظاهر أنه يشمل عباده الصالحين من الأنبياء وأتباعهم قوله تعالى ويخوفونك بالذين من دونه ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار عبدت الأوثان يخوفون النبي صلى الله عليه وسلم بالأوثان التي يعبدونها من دون الله لأنهم يقولون له إنها ستضره وهذه عادة عبدة الأوثان لعنهم الله يخوفون الرسل بالأوثان ويزعمون أنها ستضرهم وتصل إليهم بالسوء ومعلوم أن أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه لا يخافون غير الله ولا سيما الأوثان التي لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع ولذا قال تعالى عن نبيه إبراهيم لما خوفوه بها وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن الآية وقال عن نبيه هود وما ذكره له قومه من ذلك إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وقال تعالى في هذه السورة الكريمة مخاطب نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر تخويفهم له بأصنامهم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 ومعلوم أن الخوف من تلك الأصنام من أشنع أنواع الكفر والإشراك بالله وقد بين جل وعلا في موضع آخر أن الشيطان يخوف المؤمنين ايضا الذين هم أتباع الرسل يخوفهم من أتباعه وأوليائه من الكفار كما قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين والأظهر أن قوله يخوف أولياءه حذف فيه المفعول الأول أي يخوفكم اولياءه بدليل قوله بعده فلا تخافوهم وخافوني الايه قوله تعالى قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته الايه ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن المعبودات من دونه لا تقدر أن تكشف ضرا أراد الله به أحدا أو تمسك رحمة أراد بها احدا جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله تعالى لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وقوله تعالى قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون وقوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وقوله تعالى وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يريد بك فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. الآية. والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. قوله تعالى وإذا ذكر الله وحده إشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الصافات في الكلام على قوله تعالى إن كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى آملا أن يجمعنا بكم لقاؤنا القادم إن شاء الله وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته